هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعقول آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 116. وبالأسحار هم يستغفرون 117. وبأموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم 112. أفلا تبصرون وبالسماء رزقكم وما توعدون 114. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 111. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 112. قال سلام قوم منكرون 113. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 114. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 115. منهم خيفة 112. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 113. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم 114. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 115. قال فما خطبكم أيها المرسلون 112. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 113. لنرسل عليهم حجارة من طين 114. مسومة عند ربك للمسرفين 115. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 119. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 110. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم 111. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 112. فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون 113. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم 114. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 115. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم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 إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإننا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا. 111. إني لكم منه نذير مبين 112. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر 113. إني لكم منه نذير مبين 114. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسل إلا قالوا ساحٌ أو مجنون أتوافسوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين